ما. انت قائلها لا ده الموقف اتغير بعد ما كان الكلام ليه فجأه بقى كانه واحد نايم على فراش الاحتضار والدنيا كلها بتتفرج عليه وربنا بيتفرجنا عليه وبيقول اتفرجوا عليه وهو بيندم ساعه الموت انها كلمه هو قائلها اوعى الكلمه دي تتقالك يوم القيامه اوعى الكلمه دي تنفجر في وجهك كالقنبله يوم القيامه ومن وراهم ده لسه بقى القبر جاي ومن وراهم برزخ ايه البرزخ ده البرزخ ده يا جماعه حقيقهي خالص يبقى انت واقف قدام القبر حبيبك نايم تحت التراب اهو بينك وبينه جدار انت بعتقد ان بينك وبينه جدار وهو في عالم وانت في عالم تاني خالص في دنيا واقع تاني خالص ومن وراهم برزخ برزخ حد فاصل بين الدنيا والاخره برزخ حد فاصل بين القبر وبين القيامه برزخ حد فاصل بين الموت وبين الرجوع للدنيا انتهت البحر ما بين البحرين في برزخ ايه البرزخ ده ده بحر ثالث صفاته لا زي ده ولا زي ده السمك اللي بيعيش في البحر اللي اسمه البرزخ ده لو دخل البحر الاولاني يموت لو دخل البحر الثاني يموت مكان محظور محظور اللي فيه ما يقدرش اللي فيه يخرجه كده او كده خلاص ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون ذهاب بلا عوده وان واي طريق واحد اللي هيخرج بالدنيا مش هيعرف يرجع تاني وما ربنا قال مصيبة الموت؟ ليه؟ وما للموت مصيبة ليه؟ لأن الساحب تتείفل هو فيه مصيبة أكتر من كده هو فيه مصيبة أكتر من إنه عمرك خلص هو فيه مصيبة أكتر من إن ساعات أيامك عمت هو فيه مصيبة أكتر من إن فرصة التوبة خلصت هو فيه مصيبة أكتر من كده أيه؟ الى يوم يبعثون يعني كانه بيبشروا بفناجين تحت الارض انت لسه ما تعرفوش ده لسه في زنزانه لسه في حبس تحت الارض فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فاذا نفخ في الصور مفاجاه ثانيه وهو تحت التراب قاعد يستغيث واجي الرب بيرجعون نفخه في الصور فلا انساب لا انساب بينهم يومئذ كان في الدنيا انتسابك لشده كبيره ممكن يديك احترام من بعض الناس كان في الدنيا انتسابك لعيله كبيره ممكن يديك احترام عند بعض الناس كان في الدنيا انتسبك لوظيفه كبيره او مركز كبير او كرسي كبير ممكن يديك احترام عند بعض الناس كان في الدنيا انتسبك لعيله ولا الاسم ولا ولا النهارده كل الاتساب دي اتقطعت فلا انساب بينهم يوم اذن يوم اذن طول ال50 الف سنه ما عادش في انساب معدش يعني هي كل واحد كل ما نشوف حد من قرايبه حد من اللي كانوا بيشتغلوا عنده تحت ايده في الشغل حد من اللي كان كل ده يحاول يستغيث بهم ما حدش هيرحم حد فلا انساب بينهم يومئذ تضيه يعني ما فيش قرابات بس في رحمه من البشر للبشر ولا يتسائلون السؤال ده لما اقول اسال الله مثلا ان ينقذني او السؤال ده معناه استغاثه بعدين الاستغاثه الناس ببعض ولا يتسائلون ما حدش هيسال في حد ما حدش هيعبر حد ما حدش هيرحم عذاب حد ساعتها انقطعت العلاقات تماما يوم اذن طول الخمسين الف سنة سلها انسبة بينهم يوم اذن ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون يعني ايه المفلحون المفلحون جاء من الفلاحة الفلاحة اللي بيزرع ويتعب ويحفر ويربي البزور ويروي ويرعى ويتعهد وفي الاخر يمسك الثمر في ايه يعني ربنا بقولك موضوع ما كانش كلام ده كان فلاحة ده كان تعب اللي تعب هو ولا هياخد طب واللي ما تعبش ضاع ضاع واللي قضىها كلام ضاع فمن ثقلت موازينه ثقلت ده يعني انا ممكن افضل اقوم الليل طول عمري اقام 100 سنه ككتف في ورقه ما لهاش والد وتتحط في الميزان لا يا جماعه ده الاعمال الصالحه بيتوجسد والاعمال السيئه بيتوجسد كل ده بيتجسد كل ده بيتجسد قدام الانسان في الميزان يوم القيامه فمن ثقلت ثقلت ده يعني اعمالك الصالحه يعني الدرس اللي انا بقوله ده يتجسد يوم القيامه يعني السماعه ده يتجسد يوم القيامه عمل الصالحه اللي احنا عملناها في الجسد يوم الايهاما فمنثقلت موازينه موازين يا جماعه الميزان في كفه بيتحط فيها حسنات وكفه بيتحط فيها سيئات الكلام ده هو العدل لا الكلام ده مش العدل ليه الكلام ده الفضل ليه لو انا اديتك مليون جنيه تاجر فكسبت 10000 جنيه النهارده وخسرت 10000 بكره وكسبت 20 بعده وخسرت 15 بعده اقول لك حط المكسب هنا والخساره هنا قال لو فين راس المال وفين المليون جنيه يعني انا مش حاسبك على راس المال روح سمائك اللي قطعتها ربنا بيه هو نعم ربنا ازاي نعمه ما تتحطش في الكفه يتوزن قصادها الحسنات شوفوا كره ربنا ومع ذلك برده الموازين هتخف يا جماعه والله بالله ومع هذا فمن ثقلت موازينه تخيل ان عمرك ده هو كله كله مش هيتحط منه في الميزان غير لحظات الطاعه لحظات الطاعه كانت النهارده قد ايه لحظات العباده كانت بكره بكره هتبقى قد ايه مش عايزين نضيع وقت يا جماعه عايزين نشتغل عايزين نتشعب في كل شعب الايمان في شهر شعبان دهو ده عايزين نكتهد عايزين نجيب خيرنا عايزين ندخل رمضان واحنا بتوع شغل بتوع شغل مش كلامنجيه كفايه كلام بقى كفايه الكلام اللي ضايع الامه الكلام اللي ضايع انا الكلام اللي خضرنا عايزين نفيد عايزين نشتغل ايدك دي تعبت قد ايه عشان ربنا النهارده رجلك دي وقفت قد ايه عشان ربنا النهارده عينك دي باكت اشوف ربنا النهارده قد ايه ودنك دي سمعت عن ربنا النهارده قد ايه قلبك ده حس بمعاني تجا ربنا النهارده قد ايه احنا لسه نقعد نتكلم خلاص كفايه كلام كفايه كلام مصير الكلمنجيه وحش قوي يا جماعه فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون كان مذاك الفلاح وكان شخت ومن خفت موازينه العمل لما ديجي تتجسد السيئات لا تتجسد فتخف موازين الحسنات طب ربنا قال خففت موازينه مالش خف ميزانه ليه لان هيتوزن اعمالك وهييتوزن قلبك وهييتوزن جوارحك وكل ده هيتوزن ايوه يا جماعه كل ده هيتوزن قلبك فيها قد ايه ايمان رجليك فيها عطاطه لربنا قد ايه صحيفتك فيها حسنات قد ايه قلبك فيها يقين قد ايه قد ايه فيها يقين الراجل اللي مفكك لا اله الا الله طيش 99 صحيفه سيئات انت كلمه لا اله الا الله منك تطيش سجل واحد سيئات اليقين اللي في الكلمه دي قد ايه اليقين هو اللي طايش السيئات مش مجرد الكلمه لو كانت كلمه لا ايه اللي جواه ايه اللي جواه من حب واخلاص وصدق ومحبه وانقياد لله سبحانه وتعالى ومن خفف توازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم خسروا ده الخساره والمكسب ده لفظ تجاره ده كانت تجاره واحنا ما كناش عارفين انها تجاره مش انا قلت لكم يا جماعه دلوقتي المفلحون ده كانت زراعه ده كان شغل دلوقتي ده كانت تجاره يا تكسب يا تخسر يا تكسب نفسك يا تخسر مصيرك خسروا انفسهم في جهنم خالدون كلفح وجوههم النار فجأة واحنا بنتكلم عن الميزان المشاهد بتعدي بسرعه جدا ليه هو ربنا بيذكر المشاهد بسرعه ليه ده احنا كنا في الاحتضار فجأة بقينا في القبر فجأة لقينا نفسنا طلعنا في القيامه فجأة لقينا الموازين بتتوزن فجأة لا لقينا ولا عز بالله البعده في النار ليه اصل لسه التطويل جاي الوقتي التطويل جاي في ايه التطويل جاي مش في القبر ولا الاحتضار ولا الموت ولا القيامه ولا الوزن ولا النار امال التطويل جاي في ايه التطويل جاي الوقتي في العذاب النفسي جاي الوقتي في موضوع تاني خالص مش موضوع عذاب البدني جه في الموضوع تاني هنشوف الوقت ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لك المشاكل دي ورا بعض ورا بعض ورا بعض تركات احنا لسه عند الميزان ما لحقناش ليهنا ولا اذوب لسلفح وجوههم النار بتصفحهم بلسنه اللهب على وجوههم طب هو النار ما بتلسحش ايديهم ورجلهم واجسامهم اشمعنى الوجوه لان الوجوه اللي كانوا بيتكبروا بيها اللي كان فيها السمع والبصر اللي المفروض يوصلوا لربنا بيه تلفح وجوههم الباقي بيتلفح ولكن التركيز على الوجه مكان الكبر ومكان النفس كلها تلفح وجوهاهم النار يا اخواني هو لفح النار ده حاجه سهله لو اللفح ده مجرد الصهد هو حاجه سهله ده الشمس لفحها من على بعد 93 مليون ميل بيقتل ناس بضربة شمس امال لفح الشمس ده يوم القيامه بالنسبه للنار حته حجر بيترمي في النار يبقى وقود من وقود جهنم يعني ما فيش حاجه امال لفح النار قد ايه عشان لما نقول الرسول كان يصوم شعبان كله عليه الصلاه والسلام كان يصوم شعبان الا قليله نعرف ان كل يوم في شعبان هيبعد وجهك عن النار 70 خريف هيبعد وجهك عن لفح النار 70 خريف حته الحجره الصغيره 93 مليون ميل بعد عنها ما كفوش للوقام اللي لفحها عايزين نبعد كم مليون ميل عن جهنم يا اخواني عشان نوقى من حلفح جهنم ولا اعوذ بالله رب اللهم قنا لفح جهنم يا رب اللهم امينless الله ان يقنا عذاب جهنم اللهم امين تلفح وجوهاهم النار وهم فيها كالحون اه بلقنا بقى في العذاب النفسي في عذاب المهانه ايه الكلح ده الكلح ده اصلا صفه من صفات البهايم لما البهيمه بتجاب وبتذبح وبيتجاب راسها وبتتسلخ وبعد كده تعرض لبخار نار كده عشان الراجل يعرض راس البهيمه كده اللي هو بيتاجروا بقى في الروس بتاعه البهائم والحاجات دي يعرضها في السوق تلاقي شفتها اللي فوق طالعه لفوق قوي وشفتها اللي تحت نازله تحت قوي واسنانها جاز عليها خالص هو ده الكلحان هو ده الكلح صفه من صفات البهائم طب وربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن نوم كان نوم بهايم ايوة ليه مش قولنا من شوية من همزات الشياطين ان الشيطان بيسوق ناس زي البهايم في الدنيا كانوا مصاقين زي الاغنام النهاردة هيبقوا زي الاغنام يوم القيامة في النار ولا عيزوا بالله الكلحان الكلح ده ان النار بتحرق وشهم وعضلاتهم فتبدأ تتقلص الوجوه تطلع الشفة اللي فوق لفوق واللي تحت لتحت وتتجزع الاثنان الكلحان ان الوجوه بتسود